بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود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 هل اتاك حديث الجلود في العون وثمود بل للذين كفروا في تكذيب وغل اللهم من ورائهم احيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ